فَمَا استَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُمْ فَآتُوهُمْ أَجُورَهُمْ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا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 يريد الله لبَينَ لَكم وَيَهذِيَكُم سُنَنَ الذيذينَ مِ قَبَِكُم وَيتُ بَعَلَكُم واللهَّهُ عَمٌ حَكم